يا اهل الكتاب لا تعنوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاء الى مريم وروح منه ف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 رب ون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا صالحا فاتيهم اجورهم وي يَجِدُونَ مَذَباً أَيْمَاناً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَرِيّاً وَلَا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنذَرْتُكُمْ لِنُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا سيدخلون في رحمه منه فسيدخلون في رحمه منه وفضل ويهدي